لازم عشان ما نتبدلش نفضل جوا بيت الإيمان نفضل جوا صحبة الإيمان نفضل نسمع لدروس الدين والإيمان لازم عشان يفضل الحبل السري بتاع الإيمانيات احنا متصلين به زي الجنين المتصل به في الراحب وما بدلوا وما بدلو تبديله يعني ايه يعني أنا طبعا شعره اللي انا عايز اقولها كتير كتير كتير ومش عارف اعمل ايه قلت لكم فلما فصل طالوت بالجنود اول حاجه انك لازم تفصل ان اول صفه سطح من صفات جنود الاصلاح والانقاذ انه انسان فاصل انسان فصل للدين يفصل انه بقى جندي من جنود ربنا لازم تفصلي لو عايزة تبقي من جنود الاسقاظ والاصلاح والحاجة التانية ان الله مبتليكم بنهر لازم يعرف انه صاحب رسالة ويعرف انه هيمتحن هتمتحن انت صدقه ولا كدامه لو طلعت صدقه يا بختك في الدنيا وفي الاكبر ولو طلعت كدامه يا ويهلك في الدنيا وفي الاكبر لازم يعرف لازم يعرف ان الطريق هيدق عليه في الحظات وهي يا رب افرغ علينا صبرا لازم يعرف ان المرضه يتعلق غير بالله في الانقاذ والاصلاح لازم يعرف ان ممكن يشرب ويقع في نص الطريق لو ما تعاهدش ايمانه وخاف على ايمانه لازم تعرف كده فشارب منه رغم انهم نجحوا في امتحانات قبل كده لازم يعرف ان المواصله صعبه لازم يعرف وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض لازم يعلى لازم تعلي لو فضلت على الأرض مش هتستحملي أمواج الشهوات والشبهات بتاعتها لازم نعلى لازم ملتزمين امه محمد يعلم عشان الناس تعلى يا جماعة يا جماعة احنا الصاق اللي الأمة كلها الفروع بتاعتها لو احنا فسدنا هنغذي الأمة بايه احنا ورانا رساله إني لكم رسول امين انتوا امانه في رأبتي شوفوا بيقول لهم ايه ناس امانه في رقبتنا يا جماعه يا كل ملتزم, ويا كل ملتزم يا كل داعيه يا كل رجل داعي ويا كل امراه داعيه لله الناس امانه في رقبتنا لازم نفهمهم لازم نبين لهم لازم ننقذهم احنا بنضحي يا جماعه احنا بندفع ضريبه ضلال الناس في الدنيا عشان نجني خراج هدايتهم في الاخره احنا بندفع بنضحي ممكن احيانا بدق الدنيا شويه ممكن اح... ولكن ولكن والله العظيم اللي هنخده في الدنيا قبل الاخره وفي الاخره مع الدنيا لا يوصف ولا يتخيل بفضل الله سبحانه وتعالى بإذن الله إن ربنا تقبل الحاجة الثالثة من صفات جنود الإنقاذ وما بدلوا تبديله إنهم سبتين ما بيتغيروش الآن دي نزلت مستيات الاحزاب مستيات المعركة فضل في المعركة للنهاية فضل بيحارب مع دينه للنهاية فضل محافظ على دينه للنهاية فضل ماسك على دينه وناصر لدينه للنهاية مين فينا؟ مين فينا اللي هتفضل جنديه من جو... مين فينا اللي هيفضل راجل من رجاله الاسلام للنهايه حتى بعد ما يشتغل حتى بعد ما يتجوز حتى بعد ما يخلف هيفضل للنهايه جند من جنود ربنا في الارض الموضوع كبير وشعرات كتير وصفات جيل الانقاذ من القرآن كتير كان معانا منها اللي الصادقين عن صدقهم الصادق اللي مختارش حاجة غير ربنا ده الكلام ده نازل مع سيدنا نوح وإبراهيم في صوت الأحذية إذا كان نوح يتساءل انت اخترت حد غير ربنا ولا لا هتمتحنيس هتخيار في أوقات كتير جدا بين شغلك وبين ربنا بين الفلوس وبين ربنا بين مركزك وبين ربنا بين صورتك وبين ربنا هتختار ايه اللي يسأل الصادقين عن صدقهم كان من ضمن شعرات جيل الانقاذ إن الإيمان لا يخلق يدي المصيبة. الايمان بيخلق الايمان بيتبدد جوه القلب ايوه كما يخلق الثاوب الايمان بيتقطع يعني ايه يعني مشاعر الايمان بتروح يعني كنت امبارح بتسمع عن الفردوس الاعلى بتتجنن من كتر الشوق ليها النهارده خلاص معادش كنت امبارح لما تسمع عن النار تترعبي وتعيط النهارده معادش كنت امبارح لما تسمع عن الاسلام بيتحارب واعداء بيأكدينه بتتكنن بتتتل بتتقطع قلبك من جوا النهاردة ما عدش كنت مارح لما تسمع عن ربنا وعظمة ربنا قلبك يتزلزل النهاردة ما عدش مشاعر الإيمان راحت إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين كفاءة كلام يا جماعة كفاية كلام بقى كفاية كلام النهاردة كنت عايز اكلمكم عن موضوع كفاية كلام الواحد في فترات الازمات دي بقى مش عارف يقول ايه ولا ايه مش عارف يتكلم عن ايه ويسيب ايه خصوصا ان احنا مرتبطين بسلسله كفاية كلام كلا انها كلمة بلاش كلام بقى بلاش نبطل كلامنجيه بقى نبطل نبقى كلامنجيه بقى نبدا نشتغل لدين ربنا الليله لازم كل واحد ياخد قرار كفايه سلبيه لما الطوفان هيجي هيجي على اللي عطا واللي سكت كفايه سلبيه وثقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه كفايه سلبيه يا جماعه كفايه سلبيه بقى عايزين يبقى عندنا ايجابيه معدينا ولو ما عندناش ايجابيه معدينا هيبقى عندنا ايجابيه في ايه كفايه سلبيه وكفايه كلام اول توصيه في درس الليله ايه القرار اللي هتاخديه انت قد يدينك بيتحارب قدام عينك حرب عالمية الناس بتتخدر تنويم مغناطيسي بشوية كلام كده زي ما نبلوم بربارتها عادي يجيب آيات قرآن ويقول آيات قرآن في الخطاب اللي ألقاه والناس قالت الشيخ نمليون ودخل لمصر من بوابط الأظهر لأنه عارف إن الدين هو مدخل أهل شعب مصر ده تفكير من مئات السنين الوقت الشعب ال... السنين بتتخدر تنوين مغناطيسي احنا هنعمل ايه هنفوق ولا لا وانفوق الناس ولا لا أول حاجة لازم كل واحد مننا يحدد صغر من صغور الإسلام يقف عليه قرر قرار الليله تنصر به الدين قرر قرار الليلة تنصر به الدين من خلال شغلك من خلال فلوسك من خلال انك انت تفتح دار قران من خلال انك انت تتبرع بفلوس للدعوة الى الله سبحانه وتعالى تجيب شرايط وكتيبات وتوزعها على الناس وعلى المواصلات من خلال اي من خلال اي شيء من خلال التخذيل عن الاسلام ما استطعنا من خلال انك تقرر انك تبقى دعائيه انك تقرر انك تبقى داعي الى الله والله يا جماعة ما في ابسط من الدعوه ده كثير جدا من الدعاه يعني الواحد بيشوف كثير من الدعاه هو اصلا مش متفرغ للدعوه ولا ولكن في يوم في الاسبوع بيذاكر فيهم وبيقول اللي ربنا افضلي عليه انك انت انك انت تعمل موقع اسلامي انك انت تعملي حاجه لدين ربنا ان ونيه وابدا نفذها من اول الليله لنصر الدين الله عشان تبقى جندي من جنود الانقاذ دورك ايه انا عايزك تقعدي مع نفسك النهارده وتجيبي ورقه وقلم عندك امتحان بكره معلش معلش يا اختي في الله عشان خاطري بس نص ساعه بالله عليك يا حبيب قلبي ان شاء الله ربع ساعه يا جماعه هات وقلم واكتب دوري ايه في إنقاذ الأمة. دوري ينفع إن التنصير طب ينفع ان انا أ... طب انا معايا فلوس اعمل حاجة كبيرة في الدعوة طب انا هينفعت ادعية طب انا ينفع اطلب علم ان شاء الله بعد سنتين زي احمد داد كده قال انا هاعد لمدة 3 سنين اعد نفسي ماليا وعلميا وعكيا افرغ نفسي لوجهة التنصير في الارض وكان بفضل الله ما نوى لانه كان صادق وانما لكل من الاما نوى ربنا علم صدقه انوي نية لدين الله سبحانه وتعالى وقتنا خلص الـ الـ من ضمن التوصيات يا اخواني انه بكرا ان شاء الله 13 و 14 و 15 السبت ان شاء الله السبت لحد الاثنين 13 14 15 دايما ببقى مرعوب على الدرس بتاع 13 14 15 ده. واحيانا ببقى مريض ومش قد راجي وفي ظروف منعاني واجي عشان 13 14 و 15 عشان العبادة دي بتفرق مع الامة بتحيي الامة انا مش عايز لسوم 13 14 15 انا عايزك تكتب رسائل الوقت وتبعت لو في محمولك 20 جنيه ابعت لبيت واحد ابعثي ابعثوا عرفوا الناس عرفوا الناس ننشر الدين بقى الدين يبقى ظاهر فاصبحوا ظاهرين اصباح الدين يظهر في المجتمع عايزين الدين يظهر 13 14 15 سبت وحد واتنين بكره يا جماعه يلا نحاول نتسحروا بعد الحلقه باذن الله يلا نحاول ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين يلا بعد الحلقه باذن الله كلنا نقوم نتسحر باذن الله سبحانه وتعالى انا وانتوا كلنا ان الله عشان نصوم من اول بكره برجاء الانتباه برجاء الانتباه باقي 7 70 يوم على رمضان بإذن الله برجاء الانتباه بكرة 13 يعني بكرة وبعده وبعده نص الشهر يعني بقى شهرين ونص عربيين برجاء الانتباه سنوية عم تبدأ إن شاء الله في خلال ايام يعني ما لا يوجد نصيحة أنصح بها كل أم وكل أب عشان ربنا يوفق ابنهم بإذن الله والابناء طبعا لا يزال لسانه قرطا بذكر الله ولكن نعاهد ربنا ان الطاعات اللي هنعملها عشان ربنا يوفق أولادنا والطاعات اللي هيعملها طلبه الصنايع العامه عشان ربنا يوفقهم يا ربنا ان هيفضلوا عليها بعد صنايع عامه يا ربنا ان مش بيعملوا كده عشان امتحان بعد كده مع السلامه باي باي بقى نروح ن... لا يفضلوا عليها بعدها يا جماعه مفيش حاجة بتجيب الدنيا قد الدين ومفيش حاجة بتضيع الدنيا قد الدين زي ما هنكلم بإذن الله ما ربنا أذن المرجعية مثلا بإذن الله يعني صرت الواقع في معنى خفضت مرفعة إن أكتر حاجة بتخفض في الدنيا والآخرة الدين وأكتر حاجة بترفع في الدنيا والآخرة الدين يعني يعني أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى إن رسالة تكون وصلت وجزاكم الله خيرا لكل الناس اللي ضبرات للأسر اليتيمة والفقيرة اللي سوا اللي فات وتبرعت لدار اليتم جزاهم الله كل خير يعني يعني يعني بس لهم بشكر جزيل ان العمل الخير في مصر بفضل الله بخير ونتمنى ان الرقم اللي قلته الاسبوع اللي فات يفضل معانا ونفضل محافظين عليه ونفضل بفضل الله كل ما يجي حاجه من اموال زكاه واموال يتامى او حاجه نبدا نتواصل مع الفقراء لان ده باب من ابواب الرحمه ما نفقدوش ابدا اللهم توب علينا لنتوب اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم استخدمنا لنصره دينك في الارض اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم ايقظ امه محمد اللهم فرج الكرب عن امه محمد اللهم اغث امه محمد اللهم ان الكل يكيد لها اللهم ان الكل ينكر بها مكر الليل والنهار اللهم ان الكل ينكر لتدمر اللهم انقذها اغثها اللهم ابتعث فيها من الفاتح all من أغذها من تفتح على ايديهم يهرب اللهم ابتعث فيها من الداعيات والدعاء ومن المجاهدين والمجاهدات ومن العلماء العالمات ومن العباد والعابدات. اللهم انقذ شباب امة محمد. اللهم انقذهم. اللهم ايقظ الامة. اللهم اعزها لرجدها. اللهم انصر دينك. واعز اولياءك. واثن لدينك ان يسود. واثن لشرعك ان ينتصر. اللهم اجعلنا من جندك. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم انصر بنا الاسلام في الارض. اللهم اهدي من الكفار في الارض. اللهم اهد بنا العصاه في الارض اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم نجح اللهم نجح طلابنا الله في الامتحانات يا رب اللهم يسر لهم امر دينهم ودنياهم اللهم نجحوا في الامتحانات يا رب ونجح ابنأ أنا أو لنشرح ابنأ أنا في السنوات عم يا رب اللهم إنك أنت العفو الكريم أنت الغفور الرحيم أنت التواب الكريم يا رب يا رب لا تعاملنا بذنوبنا في ديننا ولا دنيانا يا رب لا تعاملنا بما عصينا في ديننا ولا دنيانا اللهم يسر لنا أمر ديننا ودنيانا برحمةك يا أرحم الراحمين أقول قول هذا وأستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير